ان انهى الشيخ العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني منسكه وخلال الايام السته كنا نقرا فيه ونعلق ما تيسر الحق بمنسكه نصحا للامه جمله من البدع التي يقع فيها كثير من المسلمين ولا شك ان البدع ايها الاحبه طريق الشرك بالله عز وجل ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى البدعه شرك الشرك فالبدع امرها عظيم يجب على المسلم ان يحذرها وقد قال لمن مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعه في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأنه أتى بعبادة لم يأتي بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأصل في العبادات التوقيف لا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفي حديث عائشة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي حديث العرباض عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور ف و و كلمة أو كلمات السلف في ذم البدع كثيره جدا وقد سرد الشيخ رحمه الله تعالى جمله من البدع المتعلقه بمناسك الحج والعمره والزياره من هذه البدع ما هو موجود حتى الآن ومن هذه البدع ما, ما اندثر الحمد لله وذهب ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كل عبادة لا بد لها من شرطين لكي تكون صحيحة الشرط الأول الإخلاص تكون خالصة لله عز وجل وضابط الإخلاص أن يعلق المسلم قلبه بالله عز وجل لا يلتفت يمنه ولا يسره لا يريد بعمله الا وجه الله والوصول الى دار كرامته قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحديث عمر انما الاعمال بالنيات هذا الحديث الذي يعتبر ثلث الاسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني عمله مردود عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم من توضأ نحو وضوء هذا إلى خله نعم وليحذر المسلم داءين يصيبان الأعمال الداء الأول داء الرياء والداء الثاني داء السمعة والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون مصاحبا للعمل فهو يقرأ لكي يسمعه الناس يصلي لكي يراه الناس يتصدق لكي يري الناس أنه جواد يقاتل لكي يري الناس أنه شجاع ونحو ذلك وأما السمعة فإنها بعد العمل فبعض الناس يمن الله عز وجل عليه بعمل طيب صالح ثم بعد ذلك يذهب يحبط أجره وهذا من مداخل الشيطان على المتعبدين والمتنسكين فتجده يقول عملت كذا وصليت وتصدقت ذهبت إلى اخره يسمع الناس بعمله وفي الحديث في الصحيحين من يراء يرأي الله به ومن يسمع يسمع الله به فاحذر هذين الدائين داء الريا وداء السمع نعم قال رحمه الله تعالى لأن السنة على قسمين سنة فعلية وسنه تركية فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجوز التقرب به إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم طابط السنة التركية كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع قيام المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فتركه السنة هذا الضابط ضابط السنة التركية كل عبادة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يترك لحق الغير لم يكن الترك لأجل حق الغير فالترك هو السنة فمثلا السواك عند دخول المسجد وجد سببه وهو دخول المسجد ومع ذلك لم يستك النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد فنقول السنه هو الترك وفعله هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وقد فهم هذا المعنى اصحابه صلى الله عليه وسلم فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كل عباده لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق فاهنيئ لمن وفقه الله للاخلاص له في عبادته واتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخالطها ببدعه اذا اذا فلي اذا فليبش فليبشر بتقب فليبش بتقبل الله عز وجل لطاعته وادخاله اياه في جنته جعلنا الله من الذين و يستمعون وكما ذكر حذيفه ومسعود رضي الله تعالى عنهم في التحذير من البدع كذلك أيضا تلامذتهم وأتباعهم من التابعين وأتباع التابعين حذروا من البدع قال من المبارك رحمه الله تعالى إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل يعني حتى مجرد حك الرأس لا تحك رأسك إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل ذلك جعلنا الله من الذين يستمعون القول وضابط البدع أيها الأحبة البدع هي كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به ولم يجد في كتاب ولم ي. يرد في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا بدعه التعبد الله عز وجل به بدعه وسياتي المؤلف رحمه الله سيذكر كثيرا من الاقوال والافعال والتروك كما لو ترك اكل اللحم تعبدا ترك الزواج تعبدا نقول بان هذا بدعه قال رحمه الله تعالى واعلم أن مرجع هذه البدع المشار إليها إلى أمور الأول أحاديث ضعيفة يعني أسباب البدع قال لك المؤلف رحمه الله بأن أسباب البدع ثلاثة أحاديث ضعيفة حديث موضوعة اجتهادات من بعض العلماء رحمهم الله تعالى عادات وقرفات فأسباب البدع يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذه أربعة أسباب أحاديث ضعيفة حديث موضوعة اجتهادات من بعض العلماء أيضا عادات وخرفات الأول احاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره الثاني أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها عن بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما وهي من هي من صميم البدع ومحدثات الأمور الثالث اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض من بعض الفقهاء خاصه من خاصة المتاخرين منهم لم يدعموها باي دليل شرعي بل ساقوها مساق المسلمات من الامور حتى صارت سنن سننا تتبع ولا يخفى على المتبصر في دينه ان ذلك مما لا يسوخ اتباعه اذ لا شرع الا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن, وحسب المستحسن ان كان مجتهدا ان يجوز له هو العمل بما استحسنه و لا يؤاخذه الله به واما وأم ان يتخذ الناس ذلك شريعه و فلا ثم لا فكيف وبعضها مخالف للسنه العمليه كما سياتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى الرابع عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وان عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعه لهم ولم يعدموا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي أنه من اهل العلم ويتزيا بزيهم ثم ليعلم ان هذه البدع ثم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبه واحده بل هي على درجات فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك ولكن اعظم البدع اليوم تعظيم القبور الذي يقع فيه كثير من المسلمين في بعض البلاد الاسلاميه اعظم البدع التي يقعون فيها تعظيم القبور اليتيان إلى القبور والأضرحة والتمسح بها والذبح أو دعاؤها أو الاستغاثة بها هذه أيها الأحبة ضروب إما من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر فإذا أتى إلى الضريح ودعاه سأله العون سأله الاستغاثة سأله جلم النفع دفع الضر الى اخره هذا الشرك اكبر مخرج من مله الاسلام لماذا لان ضابط الشرك الاصغر هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله اذا سويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله خصائص الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات وقعت في الشرك الاكبر لانك كونك تدعو هذا الجثه الهامده تعتقد انه يستطيع ان يفعل المسببات دون مباشره الاسباب لانه لا يستطيع على جثا لا يستطيع على يحراك الذي يوجد المسببات دون مباشره الاسباب هو الله عز وجل الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون اما هذا الجثامته ما يستطيع ان يقول لشيء كن فيكون ما يستطيع ان يفعل فكونك تنتقد أنه يقدر على أن ينفعك على أن يفعل مسببات ينفعك يجلب لك خيرا يدفع عنك ضرا إلى خله جعلته مساويا لله عز وجل في هذه القصيصة وهي النفع دون فعل الأسباب الله عز وجل هو الذي يقدر على أن ينفعك أو أن يضرك دون أن تكون هناك مباشره الأسباب أما هذا المخلوق لا يستطيع فحينئذ انتقع في الشرك الأكبر ومن ذلك ايضا الذبح لهذه القبور والأضرحة في الله عز وجل يقول فصل لربك وانحرف مسلم إن الله أو لعن الله من ذبح لغير الله نعم فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك ولكن يجب أن يعلم أن أسهر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة فليس في البدع فليس في البدع كما يتوهم بعضهم ما هو في رتبه المكروه فقط كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي صاحبها بعض العلماء قسم البدع الى قسمين بدع محرمه بدع مكروهه الشيف رحمه الله تعالى يقول لا جميع البدع محرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقد حقق هذا اتم تحقيق الإمام الشاطبي, يرحم الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاعتصام ولذلك فأمر البدعة, فأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته رواه الطبراني والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري وأختم هذه الكلمه بنصيحة نقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الاولين وهو الشيخ حسن بن علي البربهاني من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين قال رحمه الله تعالى واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى, تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا ولا تدخل في شيء منه حتى تسال وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإذا أصدت أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبع ومصدقا فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفونا لم يكفوناه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقه وطعنا وطعن عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الاسلام ما ليس فيه وحسن النيه في البدعه هذا ليس مغتفرا حسن القصد والنية هذا ليس مغتفرا إذا كانت بدعة حتى ولو كانت نيته حسنة وقصده حسنا فإن هذا ليس مغتفر لا يقول أعمل هذه القربة التي لم ترد في القرآن ولا في السنة وقصده نعذره بذلك ونقول بأن قصده حسنا يصلي مثلاً المغرب أربع ركعات ونقول بأن قصده حسن هو كثرة التعبت لله عز وجل لا نقول هنا القصد لا ينظر إليه في جانب البدعة بل يجب ترك البدع حتى ولو كان قصده حسنا فإنه لا عذر قال رحمه الله تعالى قلت ورحمه الله الإمام مالك حيث, حيث قال لا يصلح لا يصلح اخرها لا يصلح اخر وهذه الامه الا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا وصلى الله على نبينا القائم وكما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال ابن مسعود من كان مستننا فليستن بمن مات فان الحيه لا تؤمن عليه الفتنه يعني يقصد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكما سألفنا أيها الأحبة هي أعظم البدع التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم ما يتعلق ببدع تعظيم القبور من الاستغاثة بها ودعائها والذبح لها والطواف بها والتمسح وتلوينها والبنايات عليها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يكون عدلا مع القبور لا افراط ولا تفريط لا جفا ولا غلو لا يجوز له أن يطأ القبر ولا يجوز له أن يبني عليه أو أن يكتب عليه إلى آخره نعم. قال رحمه الله تعالى بدع ما قبل الإحرام الأول الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره وهذا كان في الجاهلية يعني أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من شهر صفر وأبطل الإسلام ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كما جاء في صحيح البخاري فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذا الزمن أثر في النفع أو الضر إلى خيره فالتشاؤم بشهر صفر هذا بدعه كما ذكر الشيخ رحمه الله قال رحمه الله تعالى ثانيا ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب ثالثا ترك الأصل السفر في كل وقت وكون يعتقد أنه إذا كان في آخر الشهر يتشاءم من السفر أو إذا كان القمر في برج العقرب يتشاءم من السفر هذا كله ويترك السفر هذا كله من البدعة والتشاؤم أيها الأحبة التشاؤم ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ان يترك العمل تشاؤما تطيرا يسمع كلمه قبيحه او يرى منظرا قبيحا ثم يترك عمله ويرجع هذا شرك اصغر القسم الثاني ان يمضي لكن في قلبه شيء في قلبه قلق فهذا ليس شركا لكنه نقص في التوحيد القسم الثالث أن يترك العمل ويعتقد أن هذا الذي تشاءم به يضر وينفع من دون الله عز وجل فنقول بأن هذا شرك أكبر فتنقص لنا أن التشاؤم تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر وتارة يكون نقصا في التوحيد والقسم الرابع التوحيد تمام التوحيد هو تمام التسليم والا تنظر الى مثل هذه الاشياء وتمضي الى عملك ولو سمعت كلمه قبيحه ولو رأيت رايت مرا قبيحا ولو كان هذا زمن الفلاني او المكان الفلاني لا تنظر الى ذلك وتسلم ويكون قلبك مطمئنا هذا هو تمام التوحيد والتشاؤم هو التطير فالتطير هو التشاؤم نعم قال رحمه الله تعالى ثالثا ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر قال رابعا صلاه ركعتين حين الخروج الى الحج يقرا في الاولى بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه الاخلاص فإذا فرغ قال اللهم بك انتشرت وإلك توجهت ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية هذه كلها عبادات لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في العبادة التركية النبي صلى الله عليه وسلم سافر للحج وما فعل هذه الأشياء فالسنة والترك كما ذكرنا ضابط العبادة التركية نعم قال رحمه الله خامسا صلاة أربع ركعات سادسا قراءة المريد للحديث إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران وآية الكرسي وإنا أنزلناه وأم الكتاب بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة سابعا الجهر بالذكر والتكبير عند تشيع الحجاج وقدومهم ثامنا الأذان عند توديعهم تاسعا المحمل والاحتفال بكسب كسبة الكعبة عاشعاً توديع الحجاج من قبل من قبل بعض الدول بالموسيقى الحادي عشر السفر وحده أن أنس بالله تعالى كما يذم هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان بدعة ما أنزل الله بها من سلطان هو أيضاً السفر وحده هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان الراكب شيطان يعني معنى شيطان يعني انه بعيد بعيد عن الخير فالشيطان ماخوذ من شاطى يعني بعد عن الخير فالراكب الذي يسافر وحده هذا شيطان يعني بعيد عن الخير فالافضل ان يسافر ان يسافر مع رفقه لكن كونه يعتقد أنه يسافر أنساً بالله عز وجل وحده هذا بدعة نعم بدعة لو احتاج أن يسافر وحده لا على أنه على ما يعتقده الصوفية وأنه أنس بالله فهذا جائز ولا بأس به لأن السفر وحده مكروه لكنه يباح عند الحاجة بل بعض العلماء قال لك الآن لا يكره السفر لأن الطرق الآن ليست كالطرق في الزمن للسالف في الزمن السالف تكون الطريق موحشه وخاليه اما الان فالطرق ممتلئه بين المدن فلا يكون لا يكون الراكب او السفر وحده يكون مكروها المهم اذا صاحبه هذا الاعتقاد يكون يعتقد انه يسافر وحده انسا بالله عز وجل فهذا بدعه قال رحمه الله الثاني عشر السفر من غير زاد لتصحيح دعوة التوكل وهذا خلاف التوكل بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويأخذ معه الزاد يعمل الأسباب يعني ترك الأسباب ترك أسباب النفع والضر هذا خلاف التوكل بل هو من التواكل ولهذا أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على من فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى غزوه احد اخذ سلاحه وظهر بين درعين فهو ياخذ بالاسباب 13 السفر لزياره, لزيارة... لزي... السفر لزيارة قبور قبور الانبياء والصالحين شد الرحال الى البقاع لا يجوز الا ثلاث بقاع المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ما عدا ذلك فإنه لا يجوز شد الرحل إلى أي بقعة من البقاع إلا هذه البقاع الثلاثة وعلى هذا ما تشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تشد الرحل لزيارة المسجد فإذا زرت المسجد يستحب لك أن تذهب وأن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشد الرحال لأي بقع من البقاع إنما يشد إلى هذه البقاع الثلاثة نعم. الرابع عشر عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم يعقد عليها ليكون معها كمحرم الخامس عشر وآخات المرأة للرجل الأجنبي ليصير, ليصير بزعمها محرما لها ثم تعامل لا يكون محرما يكون محرما أو يعقد عليها لا بقصد نكاح وإنما تحيلا على أن تخرج بلا محرم هذا لا ينفع ولا يجدي على صاحبه شيئا وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه الا إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتبت في غزوه كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امراتك قال رحمه الله الخامس عشر مؤاخات المر المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمها محرما لها ثم تعامله كما تعامل محارمها السادس عشر سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات بزعمهن بدون محرم ومثله أن يكون مع إحداهن محرم فيزعم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا السابع عشر أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء المكس الضرائب أخذ الضرائب على الحجاج هذا لا يجوز محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيمة نفس منه والله عز وجل قال ولا تَأْكُلُ أَمَّا بينكم بالباطل نعم قال رحمه الله تعالى السابع عشر أخذوا المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج الثامن عشر صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين التاسع عشر كراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة وآية ومن قدر الله حق قدره مرة العشرين الأكل من فحى يعني البصل كل أرض من فحى كل أرض يأتيها المسافر الحادية والعشرين قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب ولم ولم تستحب شريعة ذلك مثل المواضع التي يقال ان فيها اثر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال في صخره بيت المقدس ومسجد القدم قبل قبلي دمشق, قبلية دمشق وكذلك مشاهد الانبياء والصالحين الثاني والعشرون شهر السلاح عند قدوم عند قدوم تبوك وكذلك ايضا من المحدثات والبدع ما يفعله بعض المسلمين يذهبون إلى غار حراء ويصعدون الجبل هناك ويتمسحون ويصلون ويعقدون الخرق ونحو ذلك أو يذهبون إلى غار ثور أو إلى بيت المولد ويتمسحون به ونحو ذلك لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالذهاب إلى هذه المواضع هذا كله من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم قال رحمه الله تعالى بدع الإحرام والتلبية وغيرهما الثالث والعشرون اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب الرابع والعشرون الإحرام قبل الميقات الإحرام قبل الميقات من العلماء من كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد ومن العلماء من حرمه كما هو مذهب بحنيفة رحمه الله الخامس والعشرون الاضطباب عند الاحرام السادس والعشرون التلفظ بالنيه السابع والعشرون الحاج الحج صامتا لا يتكلم الثامن والعشرون التلبيه جماعه في صوت واحد التاسع والعشرون التكبير والتهليل بدلا التلبيه الثلاثون القول بعد التلبيه اللهم اني اريد الحج الاضطباب الاضطباب عند الاحرام كما تقدم الاضطباب تقدما بينا ان الاطباع هو ان يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفي على عاتقه الايسر وهذا الاطباع من خصائص طواف القدوم السنه اذا احرم أن يرتدي بردائه يلتف بردائه ولا يطبع الا في طواف القدوم التلفظ بالنيه اللهم اني اريد الحج والعمره اللهم من يريد العمره متمتعا بالحج اللهم من يريد الحج إلى اخره هذا بدعة السنة إذا اردت أن تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك ولا تقول اللهم من يريد الحج أو إذا اعتمرت تقول اللهم من يريد العمر متمتعا بها الحج هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التلبية جماعة من مسعود قال كنا يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه مما يدل على ان على الصحابه رضي الله تعالى عنهم منهم من يكبر ومنهم من يهل وانهم لا لا يكبرون جماعه لا لا يلبون جماعه قال رحمه الله تعالى القول بعد التلبيه اللهم اني أريد الحج فيسره لي واعني على اداء فرضه وتقبله مني اللهم اني نويت اداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك الحادي والثلاثون قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام كالمسجد, كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على اثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحمد لله المساجد هذه غير موجودة الآن نعم الثاني والثلاثون قصد الجبال والبقاع التي حول مكه مثل جبل حراء والجبل الذي عند منا الذي يقال انه كان فيه الفداء ونحو ذلك وهذا تقدم الكلام عليه شرنا أن الذهاب لغار حراء أو غار جبل ثورة ونحو ذلك هذا كله من المحدثات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله تعالى إلى هذه الأماكن بقصد التعبد والتنسك وإرادة الخير وجه الله عز وجل هذا كلهم البدع نعم قال رحمه الله تعالى الثالث والثلاثون قصد البيت في مسجد عائشة بالتنعيم قصد الصلاة في مسجد عائشة بالتنعيم الرابع والثلاثون مسجد عائشة بالتنعيم يذهب له عند الإحرام لا لقصد الصلاة نعم قال رحمه الله الرابع والثلاثون التصليب أمام البيت يعني مسح الوجه والصدر على جهة الصليب مسح الوجه والصدر على جهة الصليب هكذا عند البيت هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى بدع الطواف الخامس والثلاثون الخصل للطواف السادس والثلاثون لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس المرأة السابع والثلاثون صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد الثامن والثلاثون وذا دخل المسجد الحرام إن كان يريد الطواف فتحية البيت الطواف وإن كان لا يريد الطواف وإنما دخل المسجد لأجل الصلاة أو لأجل القراءة أو لحضور مجالس العلم فتحية البيت أو تحية المسجد هي ركعتان نعم. نعم قال رحمه الله الثامن والثلاثون قوله نويت بطوا في هذا الأسبوع كذا وكذا نعم التلفظ بالنية بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر شيخ تيميه رحمه الله أن التلفظ بالنية نقص في العقل ونقص في الدين نقص في الدين لأنه بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ونقص في العقل لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى يعلم الذي في قلبك أنت تخبر الله عز وجل بما تريد أن تفعل فتلفظ بالنية عند الصلاة نويت صلي نويت طوف إلى خره الشيخ رحمه الله يقول بأن هذه من البدع قال رحمه الله تعالى التاسع والثلاثون رفع اليدين عنه رفعوا اليدين عنه عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة الأربعون تقدم بينا أن السنة هو استلام الحجر الأسود وبينا كيفية استلام الحجر الأسود أنك تمسحه بيدك اليمنى ثم تقبله يعني تضع شفتيك عليه بلا صوت ثم تسجد عليه تقدم بيانه قال رحمه الله الأربعون التصويت بتقبيل الحجر الأسود الحادي والأربعون المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله بعض الناس يسلم قبل الإمام لكي يقبل الحجر الأسود وهذا ليس مشروعا تقبيل الحجر الأزود إنما إلا يكون داخل الطواف فقط وكما ذكر الشيخ أيضا التصويت في تقبيل الحجر هذا ليس مشروعا كيفية التقبيل أن تضع شفتيك عليه بلا صوت نعم قال رحمه الله الثاني والأربعون تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر و... عند استلام الحجر أو الركن اليماني الثالث والأربعون قولهم عند استلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن ثبتها الأثر فلا يكون بدعة كما ذكر الشيخ رحمه الله قال رحمه الله الرابع والأربعون القول عند استلام الحجر اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاق اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقات ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة وهذا لم يرد هذا الذكر لا على النبي الله وسلم ولا على الصحابة قال رحمه الله الخامس والأربعون وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف السادس والأربعون القول قبالة القول قبالة باب الكعبة اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام الآعذ بك من النار مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام السابع والأربعون الدعاء عند الركن العراقي اللهم إن يعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد الثامن والأربعون الدعاء تحت الميزاب اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك إلى آخره التاسع والأربعون الدعاء في الرمل اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور الخمسون وفي الاشواط الاربعه الباقيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم الذكر عند الطواف ما ورد الا التكبير عند استلام الحجر الاسود والتسميه كما جاء علي بن عمر في اول شوط وبين الركنين كما جاء عن عبد الله بن السائب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى هذا هذه الأذكار التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه كلها ليست سنة ليست مشروعة بل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التعبد لله عز وجل بها من البدع اعتقاد ثليتها والتعبد لله عز وجل بذلك هذا نقول بأنهم البدع قال رحمه الله تعالى الحادي والخمسون تقبيل الركن اليماني الركن اليماني يمسح فقط لا يقبل قال رحمه الله الثاني والخمسون تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما الثالث الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان الحجر الأسود يستلم ويقبل الركن اليماني يستلم ولا يقبل الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان نعم قال رحمه الله تعالى الثالث والخمسون التمسح بحيطان الكعبة والمقام يعني يتمسح بحائم بحيطان الكعبة ويمزح بدنه أو يأتي إلى مقام إبراهيم ويتمسح به ويمزح بدنه طلبا للبركة البركه الموجوده في الكعبه كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق هذه البركه الموجوده في الكعبه البركه الموجوده في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى البركه الموجوده في المسجد ان تصلي ان تقرا القران تحضر مجالس العلم تدعو الله هذه البركه اما التمسح بالحيطان بالجدران بالفرش هذا ليس من البركه البركه الموجوده في عرفات تستقبل قبله وترفع يديك وتدعو الله وتذكر الله وهكذا أما قولك تأتي إلى مقام إبراهيم تتمسح به تأتي إلى الكعبه هذه حجارة لا تضر ولا تنفع ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يستلم الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك نعم قال رحمه الله تعالى الرابع والخمسون التبرك بالعروة الوثقى وهو موضع عالٍ من جدار البيت وهذا غير موجود الآن الحمد لله قال التبرك بالعروة الوثقى وهو موضع عالٍ من جدار البيت المقابل للباب البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقى يمسك بالعروة الوثقى الخامس والخمسون مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا وهذا غير موجود أيضا الحمد لله قال رحمه الله السادس والخمسون قصد, التو... قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه السابع والخمسون التبرك بالمطر النازل من مزاب الرحمة من الكعبة كما ذكرنا البركة الموجودة في الكعبة وليتطوف بالبيت العتيق تطوف بالبيت بس أما معا ذلك فهي حجارة لا تضر ولا تنفع نعم قال رحمه الله تعالى السابع والخمسون السابع والثامن والخمسون ترك الطواف بالثوب القذر يعني إذا ترك الطواف يعني تجمل الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا تركه لكي يتزين فهو مامور بهذا يعني مامور به لكن لو اعتقد أن الثوب الوسخ لا يجوز الطواف به إلى اخره فهذا صحيح لكن إذا أراد أن يتجمل عند مجيئه للطواف والمسجد فهذا مامور به الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال نعم قال رحمه الله تعالى التاسع والخمسون افراغ الحاج سوره مما يزمزم في البئر وقوله اللهم اني اسالك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وهذا الان غير موجود لان البئر الآن كان كان بئر زمزم كان موجودا قبل سنوات اما الان غير موجود قال رحمه الله تعالى الستون اغتسال البعض بماء من زمزم الحادي والستون اهتمامهم بزمزمات لحاهم وزمزمات ما معهم من النقود والثياب لتحل, لتحل بها البركة الثاني والستون الاغتسال يعني الاستنجا بماء زمزم أو زالة النجاسة بماء زمزم هذا باتفاق الآئمة أنه ينهى عنه إكراما لماء زمزم أما الوضوء من ماء زمزم والاقتسال بماء زمزم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله من العلماء من أجاز أو من العلماء من منعه نعم قال رحمه الله تعالى الثاني والستون ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت شرب ماء زمزم كغيره يتنفس ثلاث مرات تسمي ويحمد الله ويتنفس ثلاث مرات أما استقبال البيت فهذا لا دليل عليه قال رحمه الله تعالى بدع السعي بين الصفا والمروة الثالث وستون الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة الرابع وستون الصعود على الصفا حتى يلسق بالجدار وهذا غير موجود اليوم يعني الصعود على الصفا إلى تمام الصفا غير موجود الآن نعم. الخامس والستون الدعاء في هبوطه من الصفاء اللهم استعمل اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين كما تقدم بينا فيما سبق الذكر الذي يشرع أن يقال عند الصفاء وعند المروة وأنه إذا أتى الصفاء قرأ قوله تعالى إلا الصفاء والمروة من شعائر الله ولا يكرر هذه الآية يقول هذا الجزء من الآية ولا يكررها ثم يرفع يديه وبيّن كفية الرفع ويهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم يدعو ثم ينزل يذكر الله ثلاثا ويدعو مرتين وينزل بقية الشوط ليس له ذكر خاص إلا ما ورد علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول رب اغفر ورحم وأنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم ورحم وأنت الأعز الأكرم ويفعل المروى ما فعله على الصفة سبق أن بينا هذه الكيفية قال رحمه الله تعالى السادس والستون القول في السعي رب اغفر وارحم وتتاوث عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا الله أكبر ثلاثا إلى آخره السابع والستون السعي أربعة, أربعة عشر شوطاً بحيث يختم على الصفا اتفاق الأئمة أن السعي سبعة أشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه قال رحمه الله تعالى الثامن والستون تكرار السعي في الحج أو العمراء السعي لا يتعبد به لا يشرع السعي إلا السعي لا يشرع الا سعي العمره وسعي الحج التنفل بالسعي غير مشروع ليس سنه بخلاف الطواف الطواف لك ان تتنفل بالطواف زياده على ما يشرع من الاطوفه في الحج والعمره لكن السعي ليس لك ان تتنفل به قال رحمه الله تعالى التاسع والستون صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي السبعون استمراره في السعي بين الصفا والمروة وقد وقيمت الصلاة حتى تفوته صلاة الجماعة الحادي والسبعون التزام دعاء معين إذا أتى منا كالذي في الاحياء اللهم هذه مني فمن علي بما من اللهم هذه من اللهم هذه من أنفمن علي بما من به على أوليائك وأهل طاعتك وإذا خرج منها اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط إلى آخره فصلاة ركعتين بعد السعي هذا غير مشروع المشروع صلاة ركعتين بعد الطواف أيضا هذه الأدعية اعتقاد ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل بها هذا بدعة لكن مثل هذه الأدعية لو قالها مرة دون أن يعتقد ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر أن هذا واسع نمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى بدع عرفه الثاني والسبعون الوقوف على جبل عرفت في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشيت الغلط في الهلال الثالث والسبعون إقاد الشماعي الكثير ليلة عرفت بميناء الرابع والسبعون الدعاء ليلة عرفت بعشر كلمات ألف مرة سبحان الذي في السماء يعرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله إلى آخره الخامس والسبعون رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة السادس والسبعون الرحيل من ميناء إلى عرفة ليلى السابع وسبعون إيقاد النيران والشموع يعني الذهاب إلى ميناء قبل اليوم الثامن أو الذهاب إلى عرفة قبل اليوم التاسع هل هو من البدع او ليس من البدع هذا فيه تفصيل ان كان قصده السبق الى المكان وحجز المكان فهذا جائز ولا باس به وان كان قصده التعبد والتنسك لله عز وجل بهذا التقدم فنقول بان هذا بدعه لكن اذا كان قصده سبق المكان وحجزه والبعد عن الزحام ونحو ذلك فهذا جائز وان كان قصده كان قصده التعبد والتنسك لله عز وجل بهذا التقدم فنقول بانه بدعه